انا فيني عين انا فيني مس انا محسود الله يجي معه اول سؤال اسأله اقول له يا فلان اباسألك سؤال وبيك تجاو فيه صراحة قال ابشر قلت انت تسمع الاغاني قالي والله قلت زين معك خمس ايام حاول انك تقطع الاغاني بتاتا ما تسمع قال شيخ ما قد قلت لا حاول اقطع الاغاني أكلم بعد خمس أيام إذا الهم إلى الآن فيك موجود وما صليت فأنا مستعد أقرأ عليك والله يا جماعة الذي لا إله إلا هو أن كثير منهم ما يتصل والبعض يتصل ويقول جزاك الله خير عرفت أن السبب اللي حال بيني بين المسجد والهم اللي كان فيني من الأغاني نعم يا عبد الله وأنت يا غالية كم بناتنا يا جماعة والله الذي لا أعرف حالات كثيرة والله كثيرة وبيوت يعانوا من العين ويعانوا من المس والله من فترة أتيت إلى أناس دقت علي امرأة كبيرة في السن والله إنها ترجاني تكفى يا شيخ بيك تقرأ على بنتي قلت يا بنت أنا ما أقرأ قالت تكفى يا شيخ تجي الآن في البيت والله يا جماعة يوم جيت ثلاثة من بناتها اللي فيها عين واللي فيها مس الشاهد جماعة استمريت معهم فترة بسيطة سألت هذه الأم قلت متى وقعت هذه المشكلة متى البنت قامت تعاني من العين والحسد تقول والله يا ولدي من يوم رحنا عرس ناس من جماعتنا أو قلت أول سؤال قلت في أغاني تقول نعم فكم الآن من الأعراس والأفراح تقام فيها تلك الحفلات والموسيقى والرقص والله يحضر شياطين والله الذي لا إله, إله له واسأل الرقات كم من الرقات الآن والله يأتيهم بال يا أخوان بالعشرات بالعشرات نساء يعانون من العين والله بسبب الأغاني والمنكرات كم من الشباب ينام على أغاني يضع السماعات في جواء في إذنه وينام على الأغاني ما تخاف ربك ما تخاف أنك تصحى من نومك وأنت في أول ليلة في القبر فماذا تقول الله سبحانه وتعالى فعلينا أحبتي في الله فعلينا من هذا اليوم أن نقلع عن الأغاني والله ما تجيب لك إلا الهم والغم والله ما تجيب لك إلا الهم والغم والله أن ربي لا ليسأل هذا السمع يوم القيامة وإن هذه الجوارح والله العظيم إن ما أدبنا هذه الجوارح فوق الأرض والله إنها سوف تشتكي عند الله يوم القيامة سمعك يشتكي عليك ويشهد عليك عينك تشهد عليك يدك قدمك تشهد عليك يوم القيامة فكم من الناس يقول والله ما أقدر أعيش يا إخوان بهذا كلم يقول والله ما أقدر أعيش بدون أغاني فأسأل الله أن يهدي شبابنا وبناتنا يقولوا آمين يا إخوان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المطربين والمطربات وهذه رسالة إلى فنان إلى مطرب إلى عازف إلى تو شخص تو مبتدئ. أوجه لك هذا الرسالة وكلام ربي سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا واسمع يا من فتنت شبابنا أسأل الله أن يهديكم أسأل الله أن يهديكم إلى الصواب. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فننتبه أحبتي في الله من هذه الأغاني. وأنت يا مطرب وأنت يا فنانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم. ضيعت شبابنا ضيعتوا بناتنا حسبي الله ونعم الوكيل، وتلك القنوات الهابطة والله أحذر كل أب يسمعني أو كل ولي أمر أو كل من ولاه الله بيته ورعيته اتق الله في بيتك أول ما تمسح الآن من هذا الدش قنوات روتانا وم بي سي وتلك القنوات الموسيقى نجوم وغيرها من تلك القنوات الهابطة والفاسدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محبكم في الله صلاح عناد العنزي